كُل بَلاء وَرَبِّي لَا تَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْجُبُ عِنْدَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 <تبؤكم> إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد <تصفيق> أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 نيب ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال اوذ بي معه وقير والما له الحديد ان اعمل صادقات وقدر في السر واعمل صالحا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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءٌ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا من الذي بين يديه ولو ترى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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ قَدْ بَدَّدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأبروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرسلتَ بِهِ كَافِرُونَ وَقُلْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 وَيَوْمَ يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ فَالْيَوْمَ لا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُكَذَّبُ بِهِ وَلَا يُسْطَرُ فِي عُنُقِهِ ذَنْبُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ وَإذاَا تُتْْلَ عَلَهِمْ آياتَةُ بَيينَةٍ قَلُ مَا هذاََ إَِّا وَدُُ يُريد أََفُزْدَكُمْ عََّ تَانَ يَعبُدُ أَبَ أُكُم وَقَُ مَ هذاَ إِلا إِكُم مُفْتَرَاق وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَنَّامُ الْغُنُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وَلَوْ تَرَى اذْفَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخُذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ